يعانق طيفه الزاهي ذران ويملاء جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منارح باليودقه في م آ ق ي ن ا ل ح ن ا ن يعانق طيفه الزاهي ذران ويملاء جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منار حب ليغدق في م آ ق ي ن ا ل ح ن ا ن يعانق طيفه الزاهي ذرانا و ي م ل أ جرسه الزاكي سمانا و ر ف ع بالجهاد م ن ا ر حب ليغذق في م آ ن ا ل ح ن ن يعانق ا طيف ذرانا ويمنع جرسه سمانا ويرفع بالجهاد من منار حب ليغدق في ماقينا الحنانا و ي أ ب ى أ ن يعيش ك م ا ن عاجل يسيرها كما يدعى ا ل أ ت ا ن ا علمت ى ا و ب ا ح ذ ي ف ة سيف حق وشهما منذ أ ن عشنا صبانا ي يعانق طيفه الزاهي ذران ويملا ج ر س ه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منارح باليود ق ر أ ي ت العز في عينيه يبدو يرسع في نواضره الجمانا ويمضي ك ا ل أ س و د إ ل ى المعالي ويذهب بالنهيم ل ظ ا شجانا تسائله الثريا اين تمضي فتسمع قول من سائم الهوى اشرق في دجانا واهدي ل ل أ ح ب ة تاج فخر به النصر الذي يئد الجبانا أ س ي ر إ ل ى جنان الخلد حرا و أ ح م ل فوق اكتاف ا ل أ م ا ن ا سامضي ثائرا للحق أ ر و ي ملاحم من حما عنا وتحمل راحتي روحي لتبقى تصوغ بطولتي منها ب ي ا ن ة فعني يا ثري إ ل ي ك عني فهذا الذل والخور ا ت ر ا ن ا ي ع ا ن ق طيفا ا ل ز ا ه ي ذرانا و ي م ل ا جرسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منارح باليادقه في ماقينا ل ح ن ا ن ه وهذه ف ت ن ة تزري ب قومي أ ط ا ر ت هامتي ثم الجنانه فلا عز يهدهدنا فنسل ولا عزم يكابد ما دهانا فودعها وقال يا ابن عز لك الرحمن يهديك الجنان فادعت ن ا الحياه له و إ ن ي لادعو الله لقد بعت ا ل ح ي ا ة له واني لادع د بعت ل له ل ح ي وإني و الله أن يحمي ندعو الله ان يحمي مالك يعانق طيفه الزاهي ذران ويملا جبسه الزاكي سمان ويرفع بالجهاد منار حب اليودقه في معاقنا ي ا ل ح ن ا ن ا